السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن نعم سم <سلام> سم باب ا ل ر خ ص ة في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على غير وضوء حدثني يحيى عن مالك عن ايوب بن أ ب ي ت م ي م ة السخصياني عن محمد بن سيرين أ ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في قوم وهم يقرؤون ا ل ق ر آ ن فذهب لحاجته ثم رجع وهو ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فقال له رجل يا أ م ي ر المؤمنين أ ت ق ر ا ا ل ق ر آ ن ولا ا س ت ع ل ى وضوء فقال له عمر من أ ف ت ا ك بهذا امسيلمه يقول رحمه الله تعالى باب ا ل ر خ ص ة ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على غير غير غير غير ا ي ر غير غير غير غير غير غير غير ا ي ر غير غير غير غير غ ي على ط ه ا ر ة ولا يمس ا ل ق ر آ ن إ ل ا ط ا ه ر ولا يمس إ ل ا م ط ه ر ت ه ي ن ا من هذا لكن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على غير و ض و ع الذي يسمع ا ل ر خ ص ة ان هذا الباب فرع من الباب السابق هذا الباب ل أ ن العلماء إ ذ ا ترجموا بالمنع ثم ا ل ر خ ص ة نعم فهذا ما في الباب الثاني فرع عن الذي قبله ف إ م ا أ ن يكون رفعا له ل ب ا ل ك ل ي ة فيكون باب النسخ أ و رفع جزئي للحكم السابق فيكون باب التقييد أ و التخصيص لكن ما في الباب السابق م ح م و ن على حال و ما في الباب اللاحق م ح م و ن على حال أ خ ر ى فالذي في الباب السابق ما يقتضي مس المصحف و الذي في الباب اللاحق ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن عن ظهر قليل يقول حدثني يحيى عمالك م عن أ ي و ب بن أ ب ي تميم السخطيان ي أ ب و ت م ي م ة اسمه كيسان عن محمد بن سيرين البصري ا ل إ م ا م كبير القدر العابد أ ن عمر بن الخطاب كان في قوم عن محمد بن سيرين أ ن عمر بن الخطاب متصلا منقطع وهل مردنا انقطاع ا ل ص ي غ ة يعني لو قال عن عمر بن الخطاب ي صير متصلا منقطع لا ما ادرك نعم ي صير منقطع و ليس مرد ذلك اختلاف الصيغه هو يحكي ق ص ة لم يشهد حمد بن سيرين يحكي ق ص ة لم يشهد ان عمر بن الخطاب كان في قوم و هم يقراون ا ل ق ر آ ن فذهب رضي الله عنه لحاجته ذهب لحاجته أ ح د ث ثم رجعوا و ي ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن رجعوا و ي ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن فقال له رجل يقال هو أ ب و مريم الحنفي اياس ابن سبيح ن قوم مسيلمه ولذلك قالوا من أ ف ت ا ك بهذا أ ف ت ا ك مسيلمه فقال له رجل يا أ م ي ر المؤمنين ا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن و ي س ت على وضوء فقال له عمر من أ ف ت ا ك بهذا أ م م س ي ل م يعني مسيلمه الكذاب الذي د ع ى ا ل ن ب و ة وهذا استفهام إ ن ك ا ر ي استفهام إ ن ك ا ر ي ف ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن للمحدث عن ظهر قلب جائزه في حديث ب ن عباس في الصحيح في ق ص ة نومه عند النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ص ل ا ة التهجد معه صلى الله عليه و سلم ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة يقول فاستيقظ يعني النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و مسح النوم عن وجهه و ق ر أ العشر آ ي ا ت من آ خ ر س و ر ة آ ل عمران ثم قام إ ل ى شن ف ت و ض ى دل على أ ن ه ق ر أ قبل قبل ان يتوضا ف ا ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن عن ظهر قلب لا ب أ س بها و قال علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه و سلم لا يحجبه عن تلاوه ا ل ق ر آ ن شيء إ ل ا الجنابه و لا خلاف في ذلك م ع ر و ف عند أ ح د من ا ل ع ل م إ ل ا من شذ ف ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن تجوز و لو على غير ط ه ا ر ة إ ذ ا كان ح ذ ر أ ص غ ر ثم رجعوا و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يقول الباجي ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في الطريق أن ان ل ق ر آ شخص يقرا أ ن ه ي م ش القران و يمشي, يمشي فيها شيء ولا ما فيها شيء ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في الطريق قال مالك في ا ل ع ت ب ي ة أ م ا الشيء اليسير لمن يتعلم ا ل ق ر آ ن فلا ب أ س به يعني مفهومه أ ن الكثير يمنع ليش لماذا هذا على ط ر ي ق ة مالك في تعظيمه ل ل ق ر آ ن تعظيمه ل ل س ن ة إ ذ ا كان ما يحدثه يمشي فكيف ي ق ر أ و ي م ش ي يقول أ م ا الشيء اليسير لمن يتعلم ا ل ق ر آ ن فلا ب أ س به و أ م ا الرجل الذي يطوف ب ك ع ب ة ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في الطريق فليس من ش أ ن الناس ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في الطواف هذا ر أ ي ه رحمه الله و إ ل ا فالطواف محل الذكر و ا ل ق ر آ ن من أ ف ض ل اذكار و قد مدح الله جل و علا الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على ج ن و ب ه ما لم يظهر من ذلك امتهان ل ل ق ر آ ن يعني في موضع لا ينبغي ا ل ق ر ا ء أ و في على ظرف و حال لا تنبغي فيه قراءه ا ل ق ر آ ن لا باس اما مجرد المشي مجرد القيام مجرد القعود مجرد ا ل ا ض ط ج ا ه كلها ظروف للذكر وقد مدح الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ج م ل ه وعمر رضي الله عنه رجع وهو ي ق ر أ القران وقد أ م ر ن ا بالاقتداء به رضي الله عنه و آ ل ه الباجي يقول قد يبيح المصحف بغير ط ه ا ر ة ض ر و ر ة التعلم ض ر و ر ة التعلم يعني طالب يتعلم يردد ا ل ق ر آ ن ليلا ن ه ا ر لو كلف بالوضوء في كل وقت أ و يستمر على ط ه ا ر ة طول وقته ف ص ا ر في حرج و مشقه قد يبيح مس المصحف بغير ط ه ا ر ة ض ر و ر ة التعلم أ ق و ل إ ذ ا كان الذي يتحفظ ا ل ق ر آ ن و يتعلم ا ل ق ر آ ن صبي غير مكلف هذا قد يتسامح في أ م ر ه لكن المكلف سواء كان عالما أ و متعلما لا يجوز له أ ن يمس القران إ ل ا ب ط ه ا ر ة وهل يبيح ذلك ض ر و ر ة التعليم وهل يبيح ذلك ض ر و ر ة التعليم يقول ر و ا ابن القاسم عمال كباحته و ك ر ه ابن حبيب يقول وجه ر و ا ي ة ابن القاسم أ ن المعلم محتاج يحتاج من تكرر ماسه ما تلحقه ا ل م ش ق ة ب ا س ت د ا م ة ا ل ط ه ا ر ة يعني كالمتعلم كالمتعلم و وجه قول ابن حبيب أ ن ه غير محتاج لتكرار ماسه هذا المعلم يعني المفترض فيه أ ن ه حافظ غير محتاج لتكرار مسئه للحفظ و إ ن م ا ذلك لمعنى يقول الصناعه و الكسب ي ن المعلم إ ذ ا كان ي أ خ ذ أ ج ر على هذا التعليم لا يضير أ ن يكلف الطهاره و ك أ ن ه و ك أ ن من يعلم الناس بغير مقابل لا يكلف غير ذلك من م ش ق ة الطهاره لكن يبقى ا ل م س أ ل ة حكم شرعي ثابت معلق بمس المصحف لا يختلف من معلم ولا متعلم جاءتنا النصوص ا ل ص ر ي ح ة في أ ن ه لا يمسه إ ل ا طاهر ولا يمسه إ ل ا م ط ه ر و ن المقصود أ ن ه لا تختلف من حال إ ل ى حال اللهم الا إ ذ ا كان حال ا ل إ ن س ا ن يختلف من مكلف إ ل ى غير مكلف هذا غير م ك ل ف لو كلف ب ا ل و ض ع في كل ا ل أ ح ا ه يمكن يترك التعلم فيعان بمثل هذا لا سيما أ ن ه يشفع له سنه أ ن ا قلت لك أ ن الراجع عندي أ ن الحياه لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن والذي أ م ر ه ا ورغبها في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن والذي منعها والذي منعها من ا ل ص ل ا ة وهي أ ع ظ م يمنعها من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ م ا فتوى ا ل ش ي و خ ن ا معروفه ولا نقول هذا العوام من الناس أنا أقول ان نقول كان خاطب طلبت ع ل م ت ه لكن هذا الفهم من الدقه ي ط ر ق غ ا ي ة الدقه ة ي ش فائده قول عائشه انه يقرا القران متكلمه ر نعم و أ ن ا حائض شويه نسال الكلام انا لو حظ قوي من النظر أ ي ض ا هو قول جمهورته جماهير ا ل العلم على, على هذا هو قول شاذ يعتمد له على ر أ ي ن ا مما مالك ولا ب ح ا ة ولا بعلقته ولا بكيس, ولا بكيس ولا ما فيه. هو من غير, من غير حائل من غير غلاف هو مصحف هو مصحف ه و ق ر آ ن لكن إ ذ ا كان بكيس ولا بعلق ولا بظرف اخر لا خلاص ان شاء الله نعم نعم الله باب ما جاء في تحزيب ا ل ق ر آ ن حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن ا ل أ ع ر ج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أ ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من فاته حزبه من الليل ف ق ر أ ه حين تزول الشمس إ ل ى ص ل ا ة الظهر ف إ ن ه لم يفته او ك أ ن ه أ د ر ك ه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه قال كنت أ ن ا ومحمد بن يحيى بن ح ب ا ل جالسين ف د ع ى محمد رجلا فقال أ خ ب ر ن ي بالذي سمعت من أ ب ي ك فقال الرجل أ خ ب ر ن ي أ ب ي أ ن ه أ ت ى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له كيف ترى في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في سبع فقال زيد حسن ولا نقراه في نصف أ و عشر أ ح ب إ ل ي وسلني لمذاك قال ف إ ن ي أ س أ ل ك قال زيد لكي أ ت د ب ر ه و أ ق ف عليه يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحزيب ا ل ق ر آ ن تحزيب ا ل ق ر آ ن تقسيمه إ ل ى أ ح ز ا ب و أ ج ز ا ء و الحزب القدر المحدد الورد الذي يعتاده الشخص من ق ر ا ء ة أ و ص ل ا ة أ و غيرهما و جرت ع ا د ة السلف إ ل ى تحزيب ا ل ق ر آ ن و تقسيمه إ ل ى س ب ع ة أ ح ز ا ب إ ل ى س ب ع ة أ ح ز ا ب اعتمادا على حديث عبد الله بن ع م ر ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن في سبع ولا تسع ثلاث يعني في يوم وخمس وسبع وتسع و إ ح د ى ع ش ر ة و ث ل ا ث ة ع ش ر ة ثم حزب المفصل سبع هذه ط ر ي ق ة لمن اراد ان ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في سبع وخون السائل هذا يقول انا احفظ ا ل ق ر آ ن واختمه في ا ل أ س ب و ع م ر ة و أ ن ا مشغول بطلب العلم ف أ ش ت غ ل ما بين محاضرات ا ل ج ا م ع ة و الوقوف عند ا ل إ ش ا ر ا ت ايش ف أ س ت غ ل ما بين محاضرات ا ل ج ا م ع ة و الوقوف عند ا ل إ ش ا ر ا ت ف أ ج ع ل القران هذه الاوقات الضيقه استغلال الوقت ف ه ا هذا فيه عدم اهتمام ا ل ق ر آ ن لا هذا فيه اهتمام ب ا ل ق ر آ ن هذا فيه اهتمام ب ا ل ق ر آ ن ثلاث ا ل ب ق ر ة و العمران و النسب الخمس ا ل م ا ئ د ة و ا ل أ ن ع ا م و ا ل أ ع ر ا ف و ا ل أ ن ف ا ل و ا ل ت و ب ة السبع يونس وهود ويوسف والرعد و إ ب ر ا ه ي م والحجر والنحل ثم التسع ا ل إ س ر ا ء الكهف مريم طه ا ل أ ن ب ي ا ء الحج المؤمنون النور الفرقان ثم بعد ذلك الاحدى عشر ت ب د أ من الشعراء وتنتهي ب ي ا س ي ا ا ل ث ل ا ث عشر من ياسين أ و الصافات على خلاف بينهم إ ل ى الحجرات أ و قبلها يعني الحزب المفصل الخلاف في هل ي ب د أ من قاف كما هو قول ا ل أ ك ث ر أ و من الحجرات لكن ا ل أ ك ث ر على أ ن ه من قاف هذا التحزيب متقارب يعني ما, ما يمكن ق س م ة ا ل ق ر آ ن ب د ق ة يعني مثل ما يفعل الحجاج ق س م ا ل ق ر آ ن أ ر ب ا ع في اليوم الثاني يقف على الطاء من و ل د ث ل ق ى الطاف ممكن نعم يقف على نصف ك ل م ة من نصف آ ي ة لا لا、ما. هذا التقسيم معتمد عند أ ه ل العلم و الذي يعتاده في كل, في كل يوم يكرره يقرا أ ل ق ر ر آ ن في سبع وهو م ت ا ح يقرأ ا ل ق ر آ ن في سبع و هو مرتاح ف إ ذ ا جلس بعد ص ل ا ة الصبح لن تشار الشمس ب ا ل ر ا ح ة ي ق ر أ الحزب ي ق ر أ الحزب ر ا ح ة و هذا فيه خير عظيم ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن بسبع و في اسبوع واحد س ب ع ة أ ي ا م من عمرك الضائع تكسب أ ك ث ر من ث ل ا ث ملايين حسنه لا يفرط في هذا إ ل ا محروم لا يفرط في هذا إ ل ا مخذول يقول حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين المدني عن ا ل أ ع ر ج عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبه للقاره بطن الخزيمه بن مدرك أ ن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل ف ق ر أ ه حين تزول الشمس إ ل ى ص ل ا ة الظهر يمدي نعم يمدي من, من حين تزول الشمس إ ل ى ص ل ا ة الظهر ف إ ن ه لم يفتح ي م يقرأ خمسة. يقول حين تزول الشمس إ ل ى ص ل ا ة الفجر ما يخالف لكن هل يكفي بين أ د ا ذ و ا ل إ ق ا م ة يقرا حزبه على كل حال ا س و ما قاله ا ل ع ل م يقول الباجي نرى أ ن ه سهو ن من داود بن الحصين سهو غفله صوابه رفلة. الذي جاء في صحيح مسلم عن السائل بن يزيد ع ب ي د الله بن عبد الله فقراه فيما بين ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة ا ل ل ه يمدوا الا ما يمد يمتي من ص ل ا ة الفجر لا إلى... يمتي, يمتي و أ ع ر ف شخصا اعتمد على ساريه من ارتفاع الشمس إ ل ى الزوال ف خ ت م طبعا ست ساعات قد يقول قائل هذه هذ ولا ترتيل ي أ ت ي ن ا إ ن شاء الله ما الفرق بين الهذ والترتيل و أ ي ه م ا أ ف ض ل لكن يخذ مثل هذا الذي لا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يقول شلون ي ق ر و ن الذول يلعبون اهدنا كان ا ل د س ت و لا قالي لا هذا و هذا مثل الذي يرى الناس يذهبون إ ل ى م ك ة في وقت في الاوقات ا ل ف ا ض ل ة و يقول هؤلاء ينفقون ا ل أ م و ا ل ا ل ط ا ئ ل ة لو أ ن ف ق و ه ا فيما هو أ ن ف ع في جهاد في ص ل ة رحم في على فقراء على مساكين على طلاب علم وهو ل هم منفق لا على مساكين ولا معتمر هذا مجرد مخالف هذا كثير من هذا يسلك هذا ا ل أ س ل و ب ي خ ذ نعم بلا شك نعم. لكن عاد الحكم على شخص به يقول حدثني مالك أولا قراءة القرآن أيهما أفضل أن يقرأ عن مالك أ و ل ا ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ ي ه م ا أ ف ض ل أ ن ي ق ر أ عن ظهر قلب ولا من المصحف نعم نعم نعم ا ل أ ف ض ل مختلف فيه مقتضى ت ر ج م ة ا ل إ م ا م البخاري ا ل ق ر ا ء ة عن ظهر قلب تفضيلها والذي صرح به كثيرون من العلماء أ ن ا ل ق ر ا ء ة من المصحف أ ف ض ل ل أ ن ه يشتمل على التلاوه والنظر في المصحف و عباده قاله من كثير في فضائل ا ل ق ر آ ن وهذا قول معروف عند ا ل إ م ا م احمد وخير ه وحتى كثير من السلف في رمضان يلزمون المصاحف وهم حفر ذكرنا واحد عارض له مصحف مخطوط يقول هذا مصحف النبي عليه ا ل ص ل ا ة نعم على كل حال إ ذ ا كان لزوم المصحف يعوقه عن الحفظ و عن م ر ا ج ع ة الحفظ هذه م س أ ل ة لكن إ ذ ا كان ضابط ا ل ح ف ظ متقن لحفظه و ينظر في المصحف لا سيما في الاوقات الفاضله هذا عند أ ك ث ر علم افضل ل هو الغالب أ ن التدبر يكون في المصحف يعني اذا اجتمع النظر إ ذ ا تواطا النظر البصر مع السم على كل حال الناس يختلفون أ ن احد اذا ق ر أ في المصحف ض م ن أ ن ه مخطئ هم نعم و سرح و إ ذ ا ق ر أ من حفظه احتاط ل ل ق ر ا ء ة لنظر ان يخطئ لكن بعض الناس م لا سيما حفظهم ت ق ن يسرح و يقرا بينما إ ذ ا ق ر أ في المصحف أ م ا م ه حروف لا بد من النظر فيها لا بد من ا ل ت أ ن ي عندها ا ل نظر للوالد و المصحف و الكعبه حديث ضعيف, حديث ضعيف. يقول كنت أ ن ا و محمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد يعني بن يحيى بن حبان رجلا فقال أ خ ب ر ن ي ب ل د ي س م ع ت من أ ب ي ك فقال الرجل أ خ ب ر ن ي أ ب ي أ ن ه أ ت ى زيد بن ثابت بن ضحاك الانصارف قال له كيف ترى ي ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في سبعه فقال زيد حسن زيد حسن فقال زيد بن حسن يعني ل أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عبد الله بن ع ا م ر لذلك اقرا ا ل ق ر آ ن في سبع و لا تزد و جاء لا يفقه من ق ر أ ا ل ق ر آ ن في أ ق ل من ث ل ا ث يقول و لان ا ق ر أ ه في نصف يعني نصف شهر أ و عشر نعم أ ح ب إ ل ي قال م ع ب د ا ل ب ر كذا رواه يحيى و أ ظ ن ه وهما و رواه ابن وهب بن بكير بن قاسم نعم لان ا ق ر أ ه في عشرين أ و نصف شهر أ ح ب إ ل ي و ك ذ ر و اه شعبه هذه م س أ ل ة وهي م ه م ة جدا م س أ ل ة المفاضله بين ا ل إ س ر ا ع في ا ل ق ر ا ء ة مع ك ث ر ة الحروف و ا ل ه ذ و ق ل ة ا ل ق ر ا ء ة مع التدبر والترتيل أ ي ه م ا أ ف ض ل ا ل م س أ ل ة غير م ف ت ر ض ة في شخص يريد أ ن ي ق ر أ جزء من ا ل ق ر آ ن أ و جزئين أ و خ م س ة أ ج ز ا ء ي س أ ل هل أ ف ض ل الترتيل أ و ا ل إ س ر ا ع له ترتيل أ ف ض ل إ ج م ا ع ا ترتيل أ ف ض ل إ ج ب ا ع ا في هذه الصوره لكن ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض ة في شخص يريد أ ن ي ق ر أ س ا ع ة هل ي ق ر أ في هذه ا ل س ا ع ة جزئين أ و ي ق ر أ خ م س ة أ ي ه م ا أ ف ض ل يعني جزئين مع التدبر و الترتيل ولا خ م س ة مع هذا لا شك أ ن الوجه ا ل م أ م و ر به هو الترتيل و ا ل ت د ب هذا الوجه ا ل م أ م و ر به لكن الوجه الثاني للهذ تحصيل أ ج ر الحروف كل حرب له عشر حسنات فالذي ي ق ر أ خ م س ة أ ج ز ا ء يضمن نصف مليون حسن ا و الذي ي ق ر أ جزئين م ئ ت ي ن أجزاء لكن هذا كما قال ا ل م ق ي م هذا كمن أ ه د ى د ر ة ثمينه نعم قيمتها ع ا ل ي ة جدا الذي ق ر أ الجزئين و ا ل ذ ي قرأ ا ل خ م س ة أ ه د ى ع ش ر د و ر لكن قيمتها أ ق ل الجمهور على أ ن التدبر مع ق ل ة ا ل ق ر ا ء ة أ ف ض ل من ا ل ه ذ مع ك ث ر ة ا ل ق ر ا ء ة و قال أ ص ح ا ب الشافعي ك ث ر ة ا ل ق ر ا ء ة أ ف ض ل وماثور أ عن جمع من السلف على ر أ س ه م عثمان رضي الله عنه ا ل خ ل ي ف ة الراشد أ ن ه م ق ر أ و ا هذا ق ر أ ا ل ق ر آ ن في ركعه ه ل ت ت ص و ر ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في ركعه مع الترتيل ما يمكن لكن ابن القيم يقول ا ل ث و ا ب في ا ل م س أ ل ة أ ن يقال ان ثواب ق ر ا ء ة الترتيل و التدبر أ ج ل و أ ر ف ع و ثواب ك ث ر ة ا ل ق ر ا ء ة من حيث العدد أ ك ث ر من حيث العدد أ ك ث ر زاد المعاد الجزء ا ل أ و ل صفحه ا ل ث ا م ئ ه و تسعه و ثلاثين يقول الباجي تكلم الناس في الترتيل و الهذ فذهب الجمهور إ ل ى تفضيل الترتيل قال تعالى و رتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا و كانت ق ر ا ء ة النبي صلى الله عليه و سلم بالترتيل كان يمد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو المروي عن أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة و سئل مالك عن الهذ في ا ل ق ر آ ن فقال من الناس من إ ذ ا هذ كان أ خ ف عليه و إ ذ ا رتل أ خ ط ا من الناس من إ ذ ا هذ كان أ خ ف عليه و إ ذ ا رتل ا خ ط أ و من الناس من لا يحسن يهذ ما اعرف يسرع و الناس في ذلك على ما يخف عليهم و ذلك و ا س ف و ذلك و ا س ف و ق ل ب الباجي و معنى ذلك عندي أ ن ه يستحب لكل انسان يستحب لكل إ ن س ا ن م ل ا ز م ة ما يوافق طبعه و يخف عليه فربما تكلف ما يخالف الطبع نعم و يشق عليه و يقطعه ذلك عن القراءه و ا ل إ ك ث ا ر منها و ليس هذا ما يخالف ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوى في حاله ا ل أ م ر ا ن إ ذ ا تساوى في ح ا ل عنده ا ل أ م ر ا ن فالترتيل أ ف ض ل لكن إذا ك ا ن اذا رتل شق عليهم شق عظيم لبعض الناس لا سيما إ ذ ا تعود إ ذ ا تعود اذا تعود ل ه ذ لا يمكن ر ت ب و لذا الذي يوصى به طلاب العلم و ا ل أ خ و ا ن أ ن ي ج ب ل و ا انفسهم على الترتيل و التدبر نعم ق ر ا ء ة الهذ ه تحصل أ ج ر الحروف نعم تحصل أ ج ر الحروف لكن يبقى أ ن الوجه ا ل م أ م و ر به المورث للعلم و العمل و ا ل إ ي م ا ن و ا ل ط م أ ن ي ن ة و اليقين و الترتيل و التدبر و جاء ا ل أ م ر بالتدبر في أ ر ب ع ة مواضع في النساء في المؤمنون في صاد في محمد أ ر ب ع ة مواضع و جاء ا ل أ م ر بالترتيب فهذا هو الوجه ا ل م أ م و ر به و شيخ ا ل إ س ل ا م يقول رحمه الله تعالى في ا ل ف ت ا ة في الجزء السابق صفحه ا ل م ي ت ي ي ق و ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على الوجه ا ل م أ م و ر به تورث القلب ا ل إ ي م ا ن العظيم و تزيده يقينا و ط م أ ن ي ن ه و شفاء قال الله تعالى و ننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء و ر ح م ة المؤمنين و لا يزيد الظالمين إ ل ا خ س ا ر ه يقول م ن القيم رحمه الله تعالى فتدبر ا ل ق ر آ ن إ ن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران شيخ حافظ الحكمي رحمه الله في وصيته بكتاب الله في منظومته ا ل م ج م ي ة التي ينبغي على طلاب العلم أ ن يعنوا بها و بالتدبر و الترتيل يفتن كتاب الله لا سيما في حندس الظلم ثم أ خ ذ يذكر ما لا ن ث ل بذكره مما تميز به هذا الكتاب العظيم ابن القيم يقول أ ه ل ا ل ق ر آ ن هم العالمون به العالمون به العاملون بما فيه و إ ن لم يحفظوه و إ ن لم يحفظوه عن ظهر قليل و أ م ا من حفظه و لم يفهمه و لم يعمل بما فيه فليس من اهله و ان اقام حروفه اقامه السهم هذا الموضوع يحتاج الى بسط يحتاج الى و ق ف ة ط و ي ل ة يحتاج الى مزيد من ا ل ع ن ا ي ة ل أ ن يلاحظ على كثير من طلاب العلم هجر ا ل ق ر آ ن هجر ا ل ق ر آ ن كثير من ا ل أ ق و ا ن نعم قد تجد حافظ حرص في أ و ل ع م ر على حفظ ا ل ق ر آ ن ثم ضم ن الحفظ و تركه يكفي هذا لا يكفي لا يكفي و تجد بعض ا ل أ خ و ا ن مع ا ل أ س ف الشديد عوام المسلمين افضل منه ب ا ل ن س ب ة للكتاب الله بعض الناس لا يفتح المصحف إ ل ا إ ذ ا قدر أ ن ه حضر قبل ا ل إ ق ا م ة بدقائق بدل ما يضيع الوقت يقرا ف ا ل ق ر آ ن ك أ ن ه عنده فضل على الفرق و بعض الناس من رمضان الى رمضان لكن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا التزم وردا ً معينا ً لا يفرط فيه سفرا ً و لا ح ض ر ا ً و قد عرفنا من الناس و هو مسافر في طريقه من بلد إ ل ى بلد إ ذ ا جاء وقت الود ر على جنب ي ق ر أ حزبه اذا انتهى واصل سفره الدنيا ملحوقه عليها ما هذا شيء ن ف و ت م س أ ل ة أ ن ف ا س ا ل م ع د و د ة توقف من ثم انتهت ا و خير ما تصرف فيه ا ل أ ع م ا ر كتاب الله جل و علا هو الكتاب الذي من قام ي ق ر أ ه ك أ ن م ا خاطب الرحمن بالكلمه كتاب عظيم لا تنقضي ع ج ا ئ ب فيه حلول لجميع المشاكل فيه ع ص م ة من الفتن والناس أ ح و ج ما يكون في هذه الظروف الى الرجوع إ ل ى كتاب الله جل و علا على كل حال بعض الناس مثل ما ذكرنا يشق عليه جدا أ ن يرتل و تعود ا ل ه د ف هذا ي ه ذ ي ما في ب أ س لكن على أ لا يهمل التدبر لا أ ق و ل مع ا ل ه ذ ل أ ن هذا ما يصل إ ل ي ه إ ل ا بعد مراحل ل ا ن ا عرفنا أ ن ا س ي ق ر أ و ن ا ل ق ر آ ن في يوم و يبكون من قراءته هذا تجاوز مراحل هذا الشخص الذي في ا ل ب د ا ي ة و يقول الترتيب صعب علي ه لان بعض الناس إ ذ ا عرف ا ل ن ت ي ج ة و المحصله التي ق ر أ ه ا في هذا اليوم خ م س ة عجزه س ت ة عشره نشف لكن إ ذ ا ر ت ل و ت د ب ر في ا ل ن ه ا ي ة جزء يكسب نقول هذا ما لا ب أ س ح ذ و حصل أ ج ر الحروف و خلك ختم التدبر و لو كانت في السنمر ة ة ا ق ر أ في هذا اليوم و ر ق ة و ا ح د ة بالتدبر و مش على طريقك الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ترجم لشخص ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في ثلاث د ي د ا ً عمره كله و ل و خ ت م ا ل تدبر أ م ض ى فيها عشرين س ن ة و بقي عليه أ ق ل من جزء من القران توفي و لما يكملها فلا هذا ولا ذ ا ك ع ن ا ل م س أ ل ة تحصيل الحروف و النشاط ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن يحصل بالهدف بلا شك لا سيما من تعود عليه و التدبر و التدبر يجعل له وقت و لو ي ق ر أ في كل يوم و ر ق ة و ا ح د ة بالترتيل و التدبر و التفكر و الاستنباط و يتفهم كلامه و يراجع على هذه ا ل و ر ق ة ما يعينه على فهم كتاب الله جل و علا نعم في حديث لا يفقه من ق ر أ ا ل ق ر آ ن في أ ق ل من ثلاث حمله أ ه ل العلم على من كان ديدنه بذلك و أ م ا من استغل ا ل أ و ق ا ت ا ل ف ا ض ل ة و ا ل أ م ا ك ن ا ل ف ا ض ل ة في أ و ق ا ت المضاعفات مثل هذا لا يتناوله مثل م هذا الحديث على أ ن الناس يتفاوتون في هذا يعني إ ذ ا وجه هذا الكلام لعموم المسلمين نعم ا لعموم المسلمين لا يفقهون اذا ق ر ن لكن شخص متفرغ ل ق ر ا ء ة القران يقول أ ن ا عندي استعداد أ ج ل س بعد ص ل ا ة الصبح و أ ق ر أ خ م س ة أ ج ز ا ء و أ ج ل س بعد ص ل ا ة الظهر و أ ق ر أ خ م س ة و أ ج ل س بعد ص ل ا ة العصر و أ ق ر أ خمسه نعم من غير م ش ق ة بحيث يختم في يومين نقول لا يا أ خ ي انت خالفت الحديث لا ت ق ر أ الظهر اترك ا ل ق ر ا ء ة عشان تختم في ثلاثه ايام هذا حل هل هذا مراد الحديث النبي ع ل ى الله عليه و سلم هذا الحديث نعم نعم يحل ا ل م س أ ل ة لو قيل له ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن ا ق ر أ بدا ل خ م س ة بعد ص ل ا ة الصبر ث ل ا ث ة بس على الوجه ا ل م أ م و ر به بعد ص ل ا ة الظهر بدا ل خ م س ة ا ق ر أ ث ل ا ث ة أ م ا يقال له اترك ا ل ق ر ا ء ة في وقت من هذه ا ل أ و ق ا ت ل ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن في ث ل ا ث ة ما هو هذا المراد قطعا ليس هذا هو المراد قطعا نعم أ م ا الذي يستطيع أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن على الوجه ا ل م أ م و ر به و لو د ولو قلت قراءته هذا أ ف ض ل هذا أ ف ض ل واختيار أ ك ث ر أ ح ث ر لكن بعض الناس ما يستطيع ي ق ر أ الترتيب الذي يتعود على ه ذ ا ما يستطيع أ ن يقرا الترتيب لا ب س يقرا أ في شهر شلمان ي ق ر أ على وجه المامور ب ي كل يوم جزء أ ن فعله بكثير أ ن ف ع لقلبه ل أ ن هذه ا ل ط ر ي ق ة هي ا ل م ح ص ل ة ل ل إ ي م ا ن و اليقين كما قال شيخ الاول و هذا هو انزل ا ل ق ر آ ن من أ ج ل هذا لكن من فضل الله جل و علا أ ن ه رتب ا ل أ ج ر على مجرد النطق بالحروف إ ذ ا فاته ط ر ي ق ة أ د ر ك طرائق إ ن شاء الله ت ل و هو على خير نعم سم باب ما جاء في ا ل ق ر آ ن حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أ ن ه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا س و ر ة الفرقان على غير ما اقراها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق ر ا ن ي ه ا فكدت أ ن اعجل عليه ثم أ م ه ل ت ه حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إ ن ي سمعت هذا ي ق ر أ س و ر ة الفرقان على غير ما ا ق ر أ ت ن ي ه ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ثم قال ا ق ر أ يا هشام ف ق ر أ ا ل ق ر ا ء ة التي سمعته يقرا أ ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أ ن ز ل ت ثم قال لي ق ر ا ف ق ر أ ت ه ا فقال هكذا أ ن ز ل ت م ا هذا ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف ف ق ر أ و ا ما تيسر منه وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا مثل صاحب ا ل ق ر آ ن كمثل صاحب ا ل إ ب ن ا ل م ع ق َ ل ة إ ن عاهد عليها أ م س ك ه ا و إ ن أ ط ل ق ه ا ذهبت وحدث ن ي عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الحارث بن هشام س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي ف قالت رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم أحيانا ي ي ي في ن مثل صلصلة الجرس وهو أشده ع ل ي فيفصم عني وقد وعيت م وقد ا قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت وأحيانا الملك رجلا ما ا يتمثل لي فيكلمني فأعي ع ئ ش ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع ولقد ر أ ي ت ه ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه و ي ع ي ش و ن جبينه ليتفصد عرقا وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه انه قال أ ن ز ل ت عبس وتولى في عبد الله بن أ م مكتوم جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد ا س ت ذ ن ي ن ي وعند النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي الله صلى وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على ا ل آ خ ر وحدثني ي يا فيقول ق أقول تقول و والدماء وتولى و ل فلان هل لا فأنزلت الأعمى أبا بما بأسا ما بما بأسا جاءه أن عبس ترى رى عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن ابيه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أ س ف ا ر ه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا فساله عمر عن ه فقال ل سأله فلم يجبه ثم سأله فلم م ثم ثم يجبه يجبه يجبه ف عمر فكلتك امك عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى اذا كنت امام الناس وخشيت ان ينزل في قران فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أ ن يكون نزل في قران قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي هذه ا ل ل ي ل ة س و ر ة لهي احب إ ل ي مما طلعت عليه الشمس ثم ق ر أ إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا وحدثني عن مالك عيحي بن سعيد عن بن عن بن إبراهيم بن التيمي مالك محمد الحارف الرحمن سلمة الله بن أبي أبي رضي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم واعمالكم مع اعمالهم يقرؤون ا ل ق ر آ ن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه تنظر في النصل فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش شيئا ترى وتنظر فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق وحدثني عن مالك إن انه بلغه أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على س و ر ة ا ل ب ق ر ة ثماني ة سنين يتعلمها يقول رحمه الله تعالى جاء في حدثني أحيى الزبير القاري خزيمة القرآن القارة تقدم عروة المؤلف الله تعالى مالك الرحمن إلى بأبما جاء ابن شهاب ما باطل رحمه من مدركة عن عن عن عن عبد عبد على بن بن نسبة بن انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام ا ل أ س د ي صحابي بن صحابي معروف بغيرته و أ م ر ه ونهيه من خيار ا ل ص ح ا ب ة مات قبل أ ب ي ه ي ق ر أ س و ر ة الفرقان على غير ما أ ق ر أ ه ا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق ر أ ن ي ه ا يعني سمعها عمر ر من النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام م ب ا ش ر ة و هذا الذي ج ر أ ه على أ ن يفعل ما فعل لانه سمعها ب و ا س ط ة لا احتمل أ ن يكون التغيير بسبب ا ل و ا س ط ة لكنه حفظها عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فحكم بالوهم على ما سمع من خلال ما حفظه عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقول و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ق ر أ ن ي ه ا فكدت أ ن أ ع ج ل عليه فكدت أ ن أ ع ج ل عليه عند البخاري فكدت أ س ا و ر ه في ا ل ص ل ا ة يعني و هو يصلي فصبرت حتى سلم و هنا يقول فكدت أ ن أ ع ج ل عليه ثم أ م ه ل ت ه حتى انصرف يعني من صلاته ي ق ر أ س و ر ة الفرقان على غير ما أ ق ر أ ه ا س و ر ة الفرقان كذا للجميع و وقع في ن س خ ة من نسخ كتاب الخطيب في المبهمات س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب و الصواب الفرقان حتى عند الخطيب النسخ الصحيحه ا ل م و ث ق ة م و ا ف ق ة ل ر و ا ي ة الجميع فكدت أ ن أ ع ج ل عليه ثم أ م ه ل ت ه حتى انصرف ثم لببته بردائه أ ي جمعت عليه ثيابه عند لبته لئلا ينفلت مني لببه بردائه هكذا فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جمع عليه ثيابه هنا عند لبته هكذا لئلا يفلت مستعملا ما زال مستعملا بيده جمع ثيابه عند لبته ه ك و ما زال مستعملا الا من أ ر ا د أ ن يمسك إ ن س ا ن ب ق و ة لئلا ينفلت منه يفعل به ك فلببته بردائه يعني جمعت عليه ثيابه عند لبته لئلا ينفلت مني فجئت به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إ ن ي سمعت هذا ي ق ر أ س و ر ة الفرقان على غير ما أ ق ر أ ت ن ي عمر رضي الله عنه معروف بقوته في الحق و غيرته عليه و لذا ما عوتب على ذلك ما زاد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام على أ ن قال له أ ر س ل يعني أ ط ل ق ه فالذي يحمله ا ل غ ي ر ة على الحق لا شك أ ن ه معذور لكن ما يفتح المجال لسائر الناس أ ن ي ج ر ؤ على غيرهم و يدعوا الغيره لكن من عرف بها ي ع ذ ر كعمر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ر س ل ه يعني أ ط ل ق ه دعه ثم قال ا ق ر أ يا هشام ف ق ر أ ا ل ق ر ا ء ة التي سمعته ي ق ر أ ف ق ر أ ا ل ق ر ا ء ة التي سمعته ي ق ر أ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا أ ن ز ل ت هكذا أ ن ز ل ت ثم قال لي ا ق ر أ ف ق ر أ ت ه ا فقال هكذا انزلت لا شك أ ن ا ل ق ر ا ء ة التي يسمعها الشخص ل أ و ل م ر ة يستنكره لاسيما في ا ل ق ر آ ن الشخص الذي حفظ حديث النعمان الحلال بين والحرام بين في صغرهم من ا ل أ ر ب ع ي ن على ر و ا ي ة و ا ح د ة و ضبطها و أ ت ق ن ه ا تاتيه الروايات ا ل أ خ ر ى المشتبهات المتشابهات المشبهات المشابهات يستنكر نعم فكيف ب ا ل ق ر آ ن إ ذ ا سمع القراءه على غير معتاد لا سيما إ ذ ا كان ممن لا يستوعب مثل هذا ا ل خ ل ا ف ولذا عوام المسلمين لا ينبغي أ ن ي ق ر أ عليهم ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر ا ء ا ت لانه يشككهم يشككهم إ ذ ا كان هذا عمر رضي الله عنه مع ما عرف عنه من رسوخ قدمه في ا ل إ س ل ا م حصل ل و ما حصل فكيف بغيره ولذا الذي ي ق ر أ بالقراءات و إ م ا م ا ل ص ل ا ة صحيحه لكن يبقى أ ن عوام المسلمين تشكيكهم فيه خطر عظيم ع ل ي ه لا سيما أ ن هذا يعرضهم للشك في كتابهم ا ل أ ص ل الذي لا يجوز الشك فيه ولا الامتراض ولذا أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة بعد وفاته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام على حرف واحد غ ي ر ة على ا ل ق ر آ ن أ ن يحصل فيه الامتراء ا ل ش ك و هذه ا ل ق ر ا ء ة التي أ ج م ع عليها هي التي استقر عليها ا ل أ م ر في ا ل ع ر ض ة ا ل أ خ ي ر ة لئلا يقول قائلا انهم تصرفوا و أ ل غ و ا شيئا كان موجودا في عهده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع س ي ا ت الكلام فيها و ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا في أ و ل ا ل أ م ر د ا ع ي ة ل أ ن ا ل ق ر آ ن نزل على ناس لغاتهم و لهجاتهم م ت ب ا ي ن ة و أ س ن ا ن ه م أ ي ض ا م خ ت ل ف ة منهم من يذل لسانه ب ا ل ك ل م ة من أ و ل وهله و منهم من يصعب عليه إ ل ا بلغته و لهجته لما ذلت أ ل س ن ت ه م استقر ا ل أ م ر على ع ر ض ة ا ل أ خ ي ر ة و أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة على كتابته هكذا على خلاف ه في المراد ب ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة ستاتي ل ش ه ر ة الليل ثم قال لي ا ق ر أ ف ق ر أ ت ه ا فقال هكذا أ ن ز ل ت إ ن هذا ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف جم حرف كفلس و أ ف ل س ف ق ر أ و ا ما تيسر منه أ ي المنزل ب ا ل س ب ع ة ثم نزل بالسبعه اي حرف من الاحرف ا ل س ب ع ة تجوز تصح ا ل ق ر ا ء ة به قبل ا ل إ ج م ا ع على كتابته على حرف واحد قبل إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة على كتابته على حرف واحد س ب ع ة أ ح ر ف يعني س ب ع ة أ و ج ه يجوز أ ن ي ق ر أ بكل وجه منه ا و ليس المراد أ ن كل ك ل م ة ولا ج م ل ة ت ق ر أ منه على س ب ع ة أ و ج ه يعني هذه ا ل أ و ج ه و ا ل أ ح ر ف السبعه م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن كله لكن لا يعني هذا أ ن كل ك ل م ة من ا ل ق ر آ ن ت ق ر أ على ا ل أ و ج ه السبعه و ا ل أ ح ر ف السبعه و لو كان ا ل أ م ر كذلك لجازت روايته بالمعنى لكنه متعبد بلفظه المراد أ ن غ ا ي ة م ن ت ه ى إ ل ي ه عدد ما تسوغ قراءته به إ ل ى س ب ع ة أ و ج ه في ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة لا في كل ك ل م ة قال ابن حجر يعني بعض الكلمات يمكن أ ن يوجد فيها احرف ل ا ل س ب ع ة لكن هل معنى هذا ان كل ك ل م ة ت ق ر أ ب ا ل أ و ج ه ا ل س ب ع ة نعم ليس هذا المعنى لقلنا أ ن هذا هو المراد لقلنا ن أ ت ي ل ل ق ر آ ن كله من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه و كل ك ل م ة ن أ ت ي ب ا ل ك ل م ة هو ما يرادفها في ل غ ة العرب و تكون هذا هو ليس المراد كذلك إ ن ما ا ل ق ر آ ن بمجموعه فيه س ب ع ة أ و ج ه قال ابن ح ج ر أ ي ض ا ف إ ن قيل ف إ ن نجد بعض الكلمات ي ق ر أ على أ ك ث ر من س ب ع ة أ و ج ه فالجواب أ ن غالب ذلك اما ان لا يثبت لا تثبت ا ل ز ي ا د ة على السبع و إ م ا أ ن يكون من قبيل الاختلاف في ك ي ف ي ة ا ل أ د ا ء في ك ي ف ي ة ا ل أ د ا ء و لا ا ل ص و ر ة و الحروف و ا ح د ة كما في المد و ا ل إ م ا ل ة و نحوهما و ليس المراد ب ا ل س ب ع ة ح ق ي ق ة العدد قيل بعض العلم يقول انه ليس المراد ب ا ل س ب ع ة ح ق ي ق ة العدد و إ ن المراد بذلك التسهيل و التيسير على الناس ولفظ ا ل س ب ع ة يطلق على إ ر ا د ة ا ل ك ث ر ة في الاحاد كما أ ن السبعين يطلق على إ ر ا د ة ا ل ك ث ر ة في العشرات و ا ل س ب ع م ا ئ ة على إ ر ا د ة ا ل ك ث ر ة في نعم المئين ولا يراد العدد المعين و ل هذا جنح القاضي عياض وتبعه قوم المراد ب ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة ا خ ت ل ف فيه على أ ق و ا ل ك ث ي ر ة أ و ص ل ه ا ابن حبان إ ل ى خ م س ة وثلاثين قولا إ ل ى خ م س ة وثلاثين قولا ما وقع لعمر مع هشام بن حكيم بن حزام وقع نظيره ل أ ب ي بن كعب مع ا بن مسعود في س و ر ة النحل و ل ع م ر بن العاص مع رجل في آ ي ة من س و ر ة الفرقان عند ا ل إ م ا م أ ح م د وقصص أ خ ر ى لا بد أ ن يقع مثل هذا نعم ولو لم ينقل لا بد أ ن يقع مثل هذا كثير في أ و ل ا ل أ م ر يسمع ا ل إ ن س ا ن شخصا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ع غير ما أ ق ر ا ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م دام أ ص ل هذا الاختلاف الذي سببه التيسير على المسلمين م دام أ ص ل ه موجودا ف أ ف ر ا د ه الذي يغلب على الظن أ ن ه ا تكثر يعني هل تتصور أ ن لا يوجد خلاف إلا ما بين عمر وحجام الحكيم و أ م ا ا ل ب ق ي ة كلهم على حرف واحد لا يتصور هذا على كل حال ا ل أ ح ر ف هذه اختلف فيه اختلافا كبيرا يقول أ ب و جعفر محمد بن سعدان النحوي هذا من المشكل الذي لا يدرى معناه الذي لا يدرى معناه ل أ ن الحرف ي أ ت ي لمعان لحرف الهجاء حرف المبنى ا ل ل آلف ي هو ب الى ء إ آ خ ر ه و ل ل ك ل م ة التي هي حرف المعنى نعم يطلق الحرف ويراد به ا ل ك ل م ة نعم ويطلق على ا ل ج ه ة حرف المقصود أ ن هذا الكلام س ب ع ة أ ح ر ف هذا الخلاف الطويل العريض التي بلغت فيه ا ل أ ق و ا ل إ ل ى أ ر ب ع ي ن قولا لا شك أ ن السبب هو إ ش ك ا ل لكن هل هذا ا ل إ ش ك ا ل اقول هل هذا الاشكال في معنى الحديث بعد أ ن أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة على حرف واحد له أ ث ر نعم ليقول قائل هذا أ ع ظ م كتاب عند المسلمين فيه إ ش ك ا ل نعم بعد أ ن اتفق ا ل ص ح ا ب ة على حرف واحد الذي هو في ا ل ع ر ض ة ا ل أ خ ي ر ة وتركوا ما س و ى و ا ل أ م ة بمجموعها معصومه من أ ن تقع فيما هو في ا ل ح ق ي ق ة خ ط أ هذا ا ل إ ج م ا ع يدل على أ ن ما عدا هذا الحرف الذي كتبه عثمان في المصاحف على أ ن ه منسوخ ل م ا كانت ا ل ح ا ج ة داعيه, داعية اليه ل أ ن من المسلمين م ن كبير السن لا يذل لسانه ب س ه و ل ة و ا ل أ م ر فيه ساعه تعال هل اما اقبل نعم لكن بعد أ ن اتفق ا ل ص ح ا ب ة بعد أ ن اتفق ا ل ص ح ا ب ة على حرف واحد ا ل إ ش ك ا ل المتصور نعم لا ح ق ي ق ة له وهل يتصور أ ن يجمع ا ل ص ح ا ب ة خير القرون على تصرف لا يكون عندهم له أ ص ل شرعي لا يمكن ل أ ن ا ل إ ج م ا ع لا لا بد له من مستند لا بد له من مستند فدل هذا ا ل إ ج م ا ع على أ ن الاقتصار على حرف واحد إ ن م ا له أ ص ل في ا ل ش ر و إ ل ا لا يمكن أ ن يتصرف ا ل ص ح ا ب ة ويجمعوا على أ م ر سائغ شرعا دلت ا ل أ د ل ة ا ل م ت ظ ا ه ر ة عليه حديث ا ل أ ح ر ف الصحيحه صحيح بلا إ ش ك ا ل والقصه الصحيحه في الصحيحين وغيرهما نعم نقول ا ل إ ش ك ا ل الموجود في إ ن ز ا ل ا ل ق ر آ ن على س ب ع ة أ ح ر ف واختلافهم الطويل العريض في المراد بالحرف نعم لا شك أ ن ه إ ش ك ا ل يعني لو كان ا ل أ م ر باقيا إ ل ى ا ل آ ن ماذا يتصور في ا ل ق ر آ ن الذي هو أ ع ظ م كتاب يخشى أ ن يختلف المسلمون عليك مختلف من قبلهم و إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة المستند إ ل ى أ ص ل شرعي لانه لا يوجد إ ج م ا ع إ ل ا له مستند المستند إ ل ى أ ص ل شرعي ولو لم نطلع عليه إ ج م ا ع ه م لا شك أ ن ه من أ ع ظ م ما حفظ الله به ا ل ق ر آ ن إ ن ا نحن ن ن الذكر و إ ن ا له لحافظه ومثل هذه هذا الكلام يثار ا ل آ ن من بعض الطوائف ا ل م غ ر ض ة التي تريد أ ن تشكك الناس في دينها يثار مثل هذا الكلام كان ا ل ق ر آ ن عن سبعه احرف أ ل غ ى عثمان س ت ة وبقر حرف واحد نعم نقول ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع و ا على ذلك و ا ل إ ج م ا ع لا بد له من مستند شرعي ولو لم نطلع عليه وهذا ا ل إ ج م ا ع المستند إ ل ى أ ص ل شرعي من أ ع ظ م مظاهر حفظ ا ل ق ر آ ن ل ل أ م ة إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له ل ح ا ف ظ وحفظه ظاهر و أ و ر د ن ا ق ص ة يحيى بن أ ك ث م مع اليهودي الذي دعاه يحيى إ ل ى ا ل إ س ل ا م فلم يسلم إ ل ا بعد س ن ة أ س ل م بعد س ن ة أ و ر د ن ا ه ا في المناسبات منها في هذا الدرس نعم أ س ل م بعد س ن ة لماذا يقول انه خلال هذه ا ل س ن ة نسخ م ج م و ع ة من نسخ ا ل ت و ر ا ة وحرف ّ فيها وزاد ونقص كل ن س خ ة تختلف عن ا ل ث ا ن ي ة فباعها على اليهود في سوقهم مشكل ا خطفوها ونسخ مثلها من ا ل إ ن ج ي ل وزاد ونقص وقدم و أ خ ر و مشت نفقت في سوق النصارى ثم نسخ ن س خ من ا ل ق ر آ ن يقول بتغيير يسير جدا لا يكاد ي ت ب ا ه فكل من عرض عليه مصحف رماه في وجهه نعم فعرفت أ ن هذا الدين صحيح لا يمكن أ ن يتطرق إ ل ي ه ولا ل ك ت ا ب الخلق ولا نقص ف ا ل ق ر آ ن مصون من الزياده والنقصان نعم نعم ل أ ن لان, لأن ص و ر ة ا ل ك ل م ة تحتمل هذه القراءه ص و ر ة ا ل ك ل م ة التي كتبها عثمان نعم أ ق و ل كلهم يختلفون في أ د ا ء هذه ا ل ك ل م ة ا ل ك ل م ة و ا ح د ة لكن هم يختلفون في أ د ا ئ ه ا ص و ر ة المجلس والمجالس شوينا م ن ا فرق تفسحوا بالمجالس تفسحوا بالمجلس من حيث ا ل ص و ر ة ما في فرق نعم ما في فرق من حيث ا ل ص و ر ة وهكذا القراءات ا ل م ع ر و ف ة ا ل م ت و ا ت ر ة كلها على هذا القراءات ا ل م ت و ا ت ر ة كلها مما يحتمله الحرف الواحد ل أ ن ه ا غير م ن ق و ط ة ولا مشكوله ولا يعني نقول الحروب السابقه م س ت م ر ه ت د ر ي ش يؤدي إ ل ي ه الى ث هذا كلام يؤدي إ أ ن ا ل ص ح ا ب ة ما حلوا ا ل إ ش ك ا ل الذي يخشى عليه في وقتهم هو ا ل م خ ش ى عليه ا ل آ ن الذي خشوه في وقتهم ل أ ن ه لما تفرق الناس في ا ل أ م ص ا ر ووقع بينهم خلاف شديد نعم في وقت أ ب ي بكر وفي وقت عمر وفي وقت عثمان بينهم في ا ل ق ر آ ن كلام عظيم حتى يكاد بعضهم ان يشك فيكون أ ب و بكر رضي الله عنه من بعده عثمان ما حلوا الاشكال اذا قلنا أ ن القراءات ب ا ق ي ة تصورت كلامي كلامي متصور على كل حال هذه القراءات السبحه ا ل م ت و ا ت ر ة نعم هي موجوده هي متلقات عن النبي ص ل ي ه ا ل ع ل ي ه و س ل م بلا شك لا يشك أ ح د في هذا لكن لا شك أ ن عثمان اقتصر على حرف واحد من هذه ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة لعدم ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا ولما تؤدي إ ل ي ه من من اشكال كبير ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة ش ك ى بعضهم إ ل ى أ ب ي بكر ثم إ ل ى عمر ثم إ ل ى عثمان فاتفقوا على هذا وبهذا خ د م ا ل ق ر آ ن ولو قلنا أ ن الاحرف ا ل س ب ع ة المنصوص عليها ب ا ق ي ة ما صارت ما سواش ا ل ص ح ا ب ة م اجماعهم على هذا ما سواش ما حل ا ل إ ش ك ا ل الموجود في عصرهم اذا قلنا ما زالت باقيه انما عملهم واتفاقهم واجماعهم حل ا ل إ ش ك ا ل القائم في وقتهم وسلمنا من تبعاته نعم لا لا عثمان كتب المصحف على ع ر ض ه ا ل أ خ ي ر ة على العرضه ا ا ل أ خ ي ر ة التي عارض بها جبريل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في آ خ ر أ م ر ه و اكتفى بها عما عداها و حصل إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة ا ل ذ ي ن خير القرون و أ غ ي ر الناس على دين الله و هذا ا ل إ ج م ا ع عرفنا أ ن ه لا يمكن أ ن يوجد إ ج م ا ع بدون مستند لا يمكن أ ن يوجد إ ج م ا ع بدون مستند ان شاء الله نعم نعم لا لان لا. الناس لما ذلت السنتهم ب ا ل ق ر آ ن صاروا ما يسمون إ ل ا حرف واحد لكن لما نزل ا ل ق ر آ ن في الصحابه منه بسبعين س ن ة ثمانين س ن ة ما يستطيع إ ل ا على لهجته التي تلقاها في قبيلته لكن ا ل آ ن وهو من الصغر يسمع هذا ا ل ق ر آ ن ليس ب ح ا ج ة إ ل ى أ ح ر ف أ خ ر ى نسمع ما قاله بعض العلماء في هذا نعم كلها على مصحفه كلها يحتملها مصحفه ا عن المتواتر قد يوجد قراءات ص ح ي ح ة هي في ا ل ح ق ي ق ة إ ل ى التفسير اقرب من كونها, أقرب من كونها قران صار ث ل ا ث ة ايام متتابعات قد يقول قائل هذا ما يحتمل م ص ع و د عثمان نعم وهي صحيحه الى ابن مسعود نقول هذه تفسيري القراءات ما تختلف انت لو, لو صورت ق ر ا ء ة و ا ر ش مع قراءه ا ص م ما في فرق في ا ل ص و ر ة لكن أ د ا ء هذه ا ل ك ل ا م ا ل ك ت المجلس ب ة ا والمجالس ما بين فرق من ك ت ا ب ة نعم نعم هذه ا ل أ ق و ا ل اختلف في منها أ ن المراد س ب ع لغات وعليه أ ب و ع ب ي د ة وثعلب والزهري واخرون وصححه بن ع ط ي ة والبيهقي وتعقب بان لغات العرب أ ك ث ر من سبع و أ ج ي ب ب أ ن المراد أ ف ص ح ه ا والثاني المراد سبع زوجه من المعاني ا ل م ت ف ق ة ب أ ن يؤدى اللفظ الواحد أ و ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة ب أ ل ف ا ظ م خ ت ل ف ة مثل ما تعال أهل أم أقبل إعجال أسرع قال تعال ى هلم أ ق ب ل إ ع ج ل أ س ر ع نعم و بهذا قال سفيان بن ع ي ي ن ة و جنب من أ ه ل العلم انه ابن و ا ه ب و خلائق لا يحصون و نسبه ابن عبد البر ل أ ك ث ر العلماء نسبه ابن عبد البر ل أ ك ث ر العلماء و ا ل إ ب ا ح ة ا ل م ذ ك و ر ة لم تقع بالتشهي ا و هو أ ن كل واحد يغير الكلمه بمرادفها ي من لغته بل ذلك مقصون على ا ل س م ا ء منه صلى الله عليه و سلم يعني النبي عليه الصلاه والسلام إ ذ ا عرف أ ن هذا يتكلم بهذه ا ل ك ل م ة في لغته ل غ ة قبيلته أ ق ر أ ه ا ل ق ر آ ن عليها وعرف أ ن هذا يتكلم بهذه ا ل ك ل م ة في لغته أ ق ر أ ه عليها وهكذا كما يشير إ ل ى ذلك قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في قول كل منهما من عمر رضي الله عنه و ح ش ا م أ ق ر ا ن ي الرسول عليه الصلاه والسلام على هذه ا ل ق ر ا ء ة و أ ق ر ه م النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على قراءاتهم التي فيها شيء من الاختلاف ثم أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة في زمن عثمان رضي الله عنه على ما يوجد ا ل آ ن في المصاحف ا ل م ص و ن الموجود بين الدفتين الموافق ل ل ع ر ض ة ا ل أ خ ي ر ة و ق ر ا ء ة ا ل س ب ع على هذه ق ر ا ء ة و ا ح د على حرف واحد على حرف واحد يعني م ا احتمله ا ل ص و ر ة يعني لو قلنا ان عثمان رضي الله عنهم ما حذف شيء من, من الاحرف ا ل س ا ب ع ة هل يكون ان حل ا ل إ ش ك ا ل الموجود في عصرهم الذي خشوا منه أ ن تختلف ا ل أ م ة في ا ل ق ر آ ن صنيع عثمان لا شك أ ن ه حل ا ل إ ش ك ا ل فكيف يحل الاشكال مع إ ب ق ا ء ا ل أ م ر على ما كان يمكن أ ن نحل الاشكال مع إ ب ق ا ء ا ل أ م ر على ما كان لا يمكن أ ن نحل الاشكال لكن يبقى أ ن ا ل م س أ ل ة أ ن حصل إ ج م ا ع و ا ل إ ج م ا ع عند أ ه ل العلم حجه ق ط ع ي ة يرى بعضهم تقديمه على الكتاب و ا ل س ن ة ق ط ع ي ة ل أ ن ه لا يحتمل ن س خ ولا ت أ و ي ل ا ل أ م ر الثاني أ ن ا ل إ ج م ا ع لا بد له من م مستند ما يمكن يجمع أ ه ل العلم لا يمكن أ ن يجمع أ ه ل العلم على أ م ر لا مستند له يعني اذا كان ا ل أ م ر لا مستند له ما م صار شرعي صار عادي إ ج م ا ع على أ م ر عادي و ا ل م س أ ل ة ش ر ع ي ة إ ذ ن لا بد لها من مستند شرعي و إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة ح ج ة عند الجميع ما يختلف احد ب إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن لو إ ج م ا ع من بعدهم م ل ا ف ب ي ا ل ع ل م لكن يبقى ان إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة ح ج ة عند الجميع قد يقول قائلا المعوذتين لا توجدها من مصحف مسعود وكذا نقول نعم هذا صح أ ن المعوذتين لا توجدها من مصحف مسعود يعني بعد هذا ا ل إ ج م ا ع ماذا نقول نقن ل ابن مسعود هل ا ل إ ن س ا ن ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن يكتب كل شيء مع حفظه وضبطه له نعم لو افترضنا شخص يحفظ ا ل ق ر آ ن كله م ا ك ب م ث ا ب ة حفظ الفاتحه او س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص هل يلزم أ ن يكون عنده مصحف ما يلزم أ ن يكون عنده مصحف اصلا أ ق و ل المسلم الذي اطمان قلبه ل ل إ س ل ا م وارتاح له وعمل به لا يساوره أ د ن ى شك أ د ن ى شك ولا هاجس نعم في أ ن ا ل ق ر آ ن محفوظ أ م ا من في قلبه شيء أ و أ ر ا د أ ن يشكك المسلمين نعم فسوف يجد حتى ا ل آ ي ا ت ا ل آ ن ا ل م ح ف و ظ ة بين الدفتين تحتمل و ج و ه فالمغرض لا بد أ ن يجد وهذا من ع ظ م ة هذا الدين ولكي تعظم ا ل أ ج و ر على حسب ما يقر في, الإيمان من في القلب من إ ي م ا ن وتعظم ا ل أ و ز ا ر على حسب ما يحصل من الشخص من مخالفات وتشكيك على حسب عظم دعواه فالذي يتعرض لهذا ا ل ق ر آ ن دستور ا ل أ م ة الذي لا يمتري شخص وقر ا ل إ ي م ا ن في قلبه أ ن ه محفوظ سالم من ا ل ز ي ا د ة والنقصان لا شك أ ن هذا دليل على أ ن قلبه مشارح للدين ن ومطمئن م قلبه ل ب ا ا إ ي هذا أ م ر لا ي م ت ر ئ في أ ح د كل إ ن س ا ن يجده بقلبه نعم لكن الشخص الذي في قلبه دخل أ و غر شكك به ممكن ل أ ن الشبهات ا ل ق ر آ ن نفسه نص على أ ن هناك أمور متشابهات, امور متشابهات فالذي يتتبع المتشابه لا ح ي ل ة فعلا ل ذ ي ن في قلوبهم زهق ا تبعونه متشابه مثل هؤلاء لا حيله فيه ل أ ن ه متشابه موجود موجود و أ م ا من وقر ا ل إ ي م ا ن في قلبه وثبت في قلبه وخالطت بشاشته القلب ه ه ذ ا لن ي ت ش ك ل أ ن ا ل ق ر آ ن بعظمته و ب ع ج ا ز ه المسلم صحيح ا ل إ ي م ا ن كل يوم يزداد ي ق ي ن في أ ن هذا ا ل ق ر آ ن مصون من ا ل ز ي ا د ة و ا ل ن ق ص ا ن لأنه عندنا ما أدنى شك في هذا كوننا نبتلى في امن من الناس م ب ت د ع ة م غ ر ض ة تريد صرف الناس عن دينهم م تريد انحرافهم ويلقون الشبه على عوام المسلمين الى الله المشتكي لا بد من التصدي لهؤلاء لكن الى الله ا ل مشتكي قد يوجد من تلصق ش ب ه في قلبه لا يمكن اجتثاثه والله المستعان لكن و ظ ي ف ة أ ه ل العلم أ ن يبادروا بمثل هذه ا ل أ م و ر لتغرس في قلوب عوام المسلمين قبل أ ن تغزى من قبل ا ل أ ع د ا ء ف إ ذ ا حصل هذا ا ل أ م ر من قبل ا ل أ ع د ا ء لا بد من التصدي له وهذا من أ ع ظ م الواجبات ومن أ ع ظ م الفرائض ل أ ن إ ذ ا لم نذب عن كتاب الله جل وعلا ش ي ء ب ق ى عندنا تطاول الناس على ا ل س ن ة و ا ل س ن ة وجد فيها الوضع من الصدر ا ل أ و ل وجد من يكذب على النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م لكن ا ل ق ر آ ن سالم و أ ي ض ا وجود الوضع والكذب على النبي عليه الصلاه والسلام من باب الابتلاء والامتحان من باب الابتلاء ومباب من أ ب و ا ب الجهاد الذب عن ا ل س ن ة لتعظم ا ل أ ج و ر أ ج و ر من يذب وتعظم أ و ز ا ر من يكذب والتكاليف كلها على هذه الكيفيه على كل حال ا ل أ ق و ا ل التي في هذه ا ل م س أ ل ة والمراد ب ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة استوفاها الحافظ ب ن حجر رحمه الله في فتح الباري من في الجزء التاسع من ص ف ح ة سته وعشرين الى ثمان وثلاثين اطال في تقرير ا ل م س أ ل ة واستوعب ا ل أ ق و ا ل وناقش ا ل أ ق و ا ل رحمه الله ف ك ي ف ي ة أ د ا ء هذه ا ل ح ر و ف متلقه بلا شك متواتر قطعي عن النبي عليه الصلاه والسلام قراءات السبع كلها م ت و ا ت ر ة مقطوع بثبوتها ي ق و ما ا ف ر ق بين القراءات والروايات و ا ل أ ح ر ف ف ر ق بين القراءات القراءات السبع ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن نعم ا ل م ت و ا ت ر ة ا ل آ ن المتواتر كم يبلغ من القراءات عشر نعم الثلاثمئه م ت غ ا ت ر ه ت ك م ل ة العشر كلها مما يحتملها ص و ر ة ما اقره عثمان واتفق عليه مع على ا ل ص ح ا ب ة كلها ولذلك لا تجدوا من القره حتى في كتب القراءات ما تجدوا ل ف ظ زائد لا يوجد في المصحف يوجد ولا حرف واحد لكن مجلس ومجالس ا ل ص و ر ة و ا ح د ة في الكتاب نعم ا ل ص و ر ة و ا ح د ة لكن ما تجدون في القراءات السبع ا ل م ت و ا ت ر ة متتابعات توجد ما توجد هي صح ثبتت عن ابن مسعود لكن هل ثبتت على أ س ا س أ ن ه ا ق ر آ ن أ و على ا ن ه تفسير ل ل ق ر آ ن هذا لا ي ظ ه ر لها تفسير هذا كان هذا معروف يا أ خ ي لو قلنا أ ن القراءات السبع ا ل ب ا ق ي ة إ ل ى ا ل آ ن هي ا ل أ ح ر ف السبق م ن ا ل ص ح ا ب ة ما سووا شيء ما حلوا ا ل إ ش ك ا ل لو قلنا أ ن القراءات السبع م و ج و د ة ا ل آ ن قلنا ا ل ص ح ا ب ة ما ح ل الافكار ل ظاهر او من ظاهر نعم الكلام في هذه ا ل م س أ ل ة كثير والذي يريد التشكيك يجد ل ا ك من انشرح صدره ب ا ل إ س ل ا م و ا ط م أ ن قلبه ب ا ل ق ر آ ن لن ي س ا و ر أ د ن ى شك أ ن ا ل ق ر آ ن محفوظ ولو لم يكن في ذلك إ ل ا قوله جل وعلا إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له ا ل ح ا ف ظ و لو قلنا هذا قلنا كذبنا هذه ا ل آ ي ة لو قلنا غير هذا كذبنا هذه ا ل آ ي ة لو قلنا أ ن ا ل ص ح ا ب ة تصرفوا من غير مستند شرعي قلنا, ك... قلنا كذبنا هذه ا ل آ ي ة هذا وحد الذي لا يخلق النعال لكن الحرف الذي رسمه عثمان يحتمل ا ل ق ر ا ء ا ت مثل ما نظرنا مجلس ومجالس ما في فرق في الكتاب حتى ا ل آ ن في المصحف ت ب ي ن و ت ث ب ت ما في فرق الا هناك نقط وفي إ ب ر ا ه ي م أ ي ض ا في ثلاث مواضع لا توجد فيها نقط إ ب ر ا ه ي م اليه في بعض المواضع لا في أ ر ب ع ة مواضع نعم ايه مواضع أ ر ب ع ة مواضع ما فيها ا ي ن ا م والباقي فيها ايه المقصود أ ن ا ل ق ر آ ن ولله الحمد والمنه لا يساورنا أ د ن ى شك في أ ن ه محفوظ ا ل ق ص ة حقصة يحيى بن أ ك س م مع اليهودي لما أ س ل م وقال ليحيى لي ما قال حج يحيى بن أ ك س م في تلك ا ل س ن ة فالتقى بسفيان بن ع ي ي ن ة وذكر له ا ل ق ص ة فقال هذا منصوص عليه في ا ل ق ر آ ن قال في ك ت ب ه بما استحفظ وكل و الحفظ إ ل ي ه م فلم يحفظ وفي كتابنا قال و إ ن ا ل ه لحافظه هذه رواه البيهقي في الدلائل ي ق و ل حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن م صاحب ا ل ق ر آ ن إ ن م ا للحصر لكنه حصر مخصوص ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الحفظ والنسيان ب ا ل ت ل ا و ة والترك هذا الحصر إ ن م ا صاحب ا ل ق ر آ ن كمثل صاحب ا ل إ ب ل ا ل م ع ق ل ة هل يقول يرد على هذا الحصر أ ن صاحب ا ل ق ر آ ن كمثل ا ل أ ت ر ج ه هل يرد على هذا الحصر قوله مثل المؤمن الذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن كمثل ا ل أ ت ر ج ه ريحها طيب و طعمها طيب هذا الحصر حقيقي بلا شك لكنه في باب الحفظ و النسيان في باب الحفظ و النسيان و ا ل ب د ا و م ة على ا ل ت ل ا و ة و تركها في هذا الباب حصر فيه حقيقي إ ن م ا صاحب ا ل ق ر آ ن أ ي مع من صاحبه و هو القران و المراد الذي أ ل ف ه صاحب ا ل ق ر آ ن هو الذي أ ل ف ه و ا ل م ؤ ل ف ة هي ا ل م ص ا ح ب ة كمثل صاحب ا ل إ ب ل ا ل م ع ق ل ة يعني مع إ ب ل ه ا ل م ع ق ل ة وهي ا ل م ش د و د ة بالعقال و الحبل الذي يشد في ركبته في ر ك ب ة البعير شبه درس ا ل ق ر آ ن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى من شراده ربط البعير الذي يخشى من شراده شبه به من يتعهد ا ل ق ر آ ن يتعهد ا ل ق ر آ ن يتعهد حفظه فما زال التعهد موجودا ف إ ن الحفظ موجود كما أ ن ه ما زال العقال موجود ف إ ن البعير موجود نعم إ ن عاهد عليها أ ي جدد عهد بها أ م س ك ه ا أ ي استمر أ م س ا ك ه ا و إ ن أ ط ل ق ه ا ب أ ن حل عقالها ذهبت وانفلتت منه وكذلك ا ل ق ر آ ن وهذا التشبيه في غ ا ي ة ا ل د ق ة هذا التشبيه في غ ا ي ة ا ل د ق ة والحديث مخرج في الصحيحين وهذا يجعل طالب العلم المعتني بكتاب الله جل وعلا يهتم لهذا ا ل أ م ر فلا ينام عن ا ل ق ر آ ن ولا يغفل عن ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه أ ش د تفلتا من ا ل إ ب ل في عقلها و ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة دين تجب ا ل م ح ا ف ظ ة عليه وجاء الوعيد في حق من حفظ شيئا من ا ل ق ر آ ن ثم نسيه ويخشى عليه ان يقال له وكذلك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ولذا جاء في الصحيحين النهي عن قول نسيت آية ك ذ ا وكذا ن س ي ت آية كذا وكذا ولكن يقول نسيت أ و أ ن س ي ت ل أ ل ا يدخل في ا ل ا ي ة وكذلك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى المقصود ان على صاحب ا ل ق ر آ ن أ ن يحرص عليه حصل على هذا الخير العظيم خير عظيم لا تقوم له الدنيا بحذافيرها فالتفريط فيه حرمان وخسران وبوار فعلى من حفظ ا ل ق ر آ ن أ ن يتعاهده ويكثر من النظر فيه وان يراجع حفظه لئلا ينساه يقول بعد ذلك وحدثني عن مالك هشام عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الحارث أ ن الحارث ا بن هشام المخزومي أ خ و أ ب ي جهل شقيق أ س ل م يوم الفتح كان من فضلاء ا ل ص ح ا ب ة استشهد في فتوح الشام س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ ل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن الحارث س أ ل رسول الله صلى الله عليه و سلم س أ ل أ ن الحارث س أ ل يعني هل هذا متصلا م ن ق ط ع نعم يعني هل ع ا ئ ش ة حضرت السؤال يقول ا ب ن حجر هكذا رواه أ ك ث ر ا ل ر و ا ة عن هشام بن ع ر و ة فيحتمل أ ن تكون عائشه حضرت ذلك وعلى هذا اعتمد أ ص ح ا ب ا ل أ ط ر ا ف ف أ خ ر ج و ه م في مسند ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ويحتمل أ ن يكون الحارث أ خ ب ر ه ا بذلك فيكون الخبر من مراسيل ا ل ص ح ا ب ة و محكوم بوصله عند الجمهور وفي المسند ما يدل على ذلك عن ع ا ئ ش ة عن الحارث عن عائشة عن الحارث وعلى كونها تقول أ ن الحارث وفي ر و ا ي ة المسند عن الحارث هذه ر و ا ي ة الصحيحين ان ي ة ا ل م س د عن الحارث نستحضر في هذا ما قاله ابن الصلاح من أ ن السند المؤنن ليس حكمه حكم وحكم السند المعنعن وعزه ذلك إ ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د و يعقوب بن شيبه ل أ ن ه فهم من كلامهما في ق ص ة النظير هذه أ ن ه لما سيقت أ ن فلان أ ن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال م ن ق ط ع ة في الروايه ا ل أ خ ر ى عن عمار انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم م ت ص ل ة فقال ان مرد ذلك لاختلاف ا ل ص ي غ ة و ا ا خ ت ل ف الصيغه فلا تحمل أ ن على ا ت ص ا ل ك ع ن وليس المراد ليس ح ق ي ق ة الحال كما زعم ولذا قال حافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه إ ن م ا مرد ذلك انه في قوله أ ن فلانا يحكي ق ص ة لم يشرفه كما هنا أ ن الحارث بن هشام س أ ل مع أ ن الاحتمال وارد أ ن ه ا حضرت السؤال نعم وفي قوله عن يحكي ا ل ق ص ة عن صاحبها فتكون م ت ص ل ة كيف ي أ ت ي ك الوحي يحتمل أ ن يكون المسؤول عنه ص ف ة الوحي نفسه أ و ص ف ة حامل الوحي الذي هو الملك أ و ما هو أ ع م من ذلك الاتيان ح ق ي ق ة إ ن م ا يسند إ ل ى حامله هو الذي ي أ ت ي ح ق ي ق ة والمحمول ح ق ي ق ة يؤتى به وعلى كل حال من يؤتى به فقد أ ت ى من يؤتى به فقد أ ت ى ولذا من يحج به ه ل يقال حج ولا ما حج نعم والذي يضحى عنه يقال ضحى ولا ما ضحى ضحى وهكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ي ا ن ا جموحين ويطلق على قليل الوقت وكثيره أ ح ي ا ن ا ي أ ت ي ن ي يعني الوحي في مثل ص ل ص ل ة الجرس في مثل ص ل ص ل ة الجرس ا ل ص ل ص ل ة أ ص ل ه ا صوت وقوع الحديد على الحديد صوت وقوع الحديد على الحديد ثم أ ط ر ق على كل صوت له طنين متدارك لا يدرك من أ و ل وهله مثل ص ل ص ل ة الجرس الوحي محمود, والجرس جاء ذمه الوحي محمود والجرس جاء ذمه ا ل وتشبيه ح محمود ي ذمه والجرس و جاء المحمود بالمذموم ممكن ولا غير ممكن نعم ن ع مع انفكاك الجهاه ممكن فالجرس له أ ك ث ر من وجه باعتبار تدارك الصوت نعم وتتابعه ل أ ن الصوت فيه تدارك و ق و ة وفيه أ ي ض ا جهه اطراب فهو ممدوح من, ها من هذه ا ل ح ي ث ي ة لا من ج ه ة الاطراب مذموم من ج ه ة الاطراب وتشبيه الوحي به من جهة ا ل ج ه ة التي يحمد فيها نعم التشبيه قد يكون من و ج ه ولا وجه تشبيه ر ؤ ي ة الباري ب ر ؤ ي ة القمر ل ي ل ة البدر هذا المرئي مثل ا ل م ر ء ي او التشبيه ق ع من وجه دون وجه التشبيه يقع من وجه دون وجه مثل ذلك البروك ن ه ي ع ن بروك مثل بروك البعير فلا ي ب ر ك كما ي ب ر ك البعير وليضع يديه قبل ركبتين نعم من وجه دون وجه لا ينزل على ا ل أ ر ض ب ق و ة مثل ما ي ب ر ك البعير لكن ا ليضع ل ي يديه قبل ركبتين مجرد وضع فهو تشبيه المنهي عنه التشبيه من وجه دون وجه يعني من حيث ا ل ق و ة النزول على ا ل أ ر ض ب ق و ة حيث يشبه البعير هذا منهي عنه أ م ا كونه يقدم يديه على ركبتين هذا م أ م و ر به من غير ي بروك وهو أشده علي الوركتين يفهم منه أ ن الوحي كله شديد الوحي كله شديد فيفصم أ ن يتجلى عني وقد وعيت ما قال أ ي القول الذي جاء به و أ ح ي ا ن ا يتمثل لي الملك رجلا التمثل مشتق من المثل أ ي يتصور, يتصور والملك ال هذه العهد والملك المعهود ه و جبريل الذي ي أ ت ي بالوحي ولسنا ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن نقول أ ي ن القدر الزائد ل أ ن جبريل عظيم الخلق له س ت م ا ئ ة جناح يسد ا ل أ ف ق ف أ ي ن ذهب هذا الزائد تكلموا فيه كلاما طويلا لكن ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة تجعل الجسم الكبير صغيرا و العكس و لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن نقول هل انعدم ب ا ل ك ل ي ة أ و اختفى بحسب النظر أ و ما اشبه ذلك لسنا ب ح ا ج ة الى مثل هذا يتمثل قد يستدل به من يقول بجواز التمثيل بجواز التمثيل لكن ليس فيه دليل على جوازه ل أ ن هذا التمثل ب أ م ر الله جل و علا هذا التمثل ب أ م ر الله جل وعلا و أ م ا التمثيل فهو خروج ب ص و ر ة تخالف الواقع والذي يخالف الواقع سواء كان قولا أ و فعلا يدخل في حيز الكذب عن م س أ ل ه كون ه يترتب عليه م ص ل ح ة أ ع ظ م منها وغير ذلك من ا ل أ م و ر التي تحتف به ويقرر بعضهم جوازه المقصود أ ن ه ينبغي أ ن يترك ل أ ن ه أ ق ل أ ح و ا ل ه أ ن ه خلاف الواقع وبعضهم يقول المبالغات خلاف الواقع المقامات خلاف الواقع وغير ذلك المقصود في م س المناظرات ئ ا ل بعضها خلاف الواقع لكن على حسب ما يترتب على ذلك من م ص ل ح ة تكون ا ل م ف س د ة فيها م غ م و ر ة قد يتجه ذلك و إ ل ا فلا وعلى كل حال أ ق ل ما فيه م خ ا ل ف ة الواقع ولسنا ب ح ا ج ة إ ل ي ه ففي ديننا ولله الحمد من الوسائل التي نعلم بها طلاب العلم وندعو بها من نريد دعوته ما يغنينا عن مثل هذه ا ل أ م و ر ا ل م ح د ث ة يتمثل لي الملك رجلا منصوب بالمصدريه أ ي مثل رجل او التمييز أ و الحال والتقدير على ه ي ئ ة رجل فيكلمني ف أ ع ي ما يقول يعني إ ذ ا كان رجل ند لند الامر سهل لكن إ ذ اذا كان إ اختلف الجنس هذا م بني آ د م وهذا مالك ما في شك لا شك أ ن هذه المفاهمه تصعب نعم ولذا قال وهو أ ش د ه عليه لكن إ ذ ا جاء على ه ي ئ ة رجل وحصل الانس به لا شك أ ن الفهم عنه يكون أ ق ر ب وجاء في وصف هذا النوع و إ ن ه لا أ خ ف الوحي هناك أ ش د ه عليه وهذا أ خ ف الوحي قالت ع ا ئ ش ة قالت ع ا ئ ش ة مسند و لا معلق نعم يعني ب ا ل إ س ن ا د السابق قالت ع ا ئ ش ة بالاسناد السابق ولقد ر أ ي ت ه ينزل عليه في اليوم الشديد البرد الى اخره هل نقول ان مالك ي ر و ي عن هشام من عروه عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة ولقد ر أ ي ت ه إ ذ ن لماذا يفصل ليتميز كلامها التي ر أ ت ه بعينها عما نقلته عن الحارث نعم إ ذ ن هو مسوق من الاسناد السابق و إ ن كان بغير حرف عطف كما يستعمله البخاري وغيره كثيرا يقول بالحجر وحيث يريد التعليق ياتي أ ت ي بحرف ل ل ع ط ف وحيث يريد ا ع ل ق يأتي بحرف العطف ولقد ر أ ي ت ه ينزل عليه في اليوم الشديد الشديد البرد في اليوم الشديد البرد دلاله على ك ث ر ة معاناته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من التعب والكرب عند نزول الوحي ولا شك أ ن المنزل عليه قول ثقيل قول ثقيل في اليوم الشديد البرد من ي ع ر ف ا ل إ ع ر ا ب في اليوم جار مجرور الشديد ص ف ة البرد الشديد مضاف والبرد مضافين ل ي ه شارك شارك شارك شارك كم غازو خلت فراسك أ ن ت أ ن ت تولد ق مضافه مضافه اليه النبي الشديد البرد قضينا من الشديد صفه لليوم والبرد ايوه يجوز يجوز مثل هذا ولا ما يجوز لا يمكن الجمع بين إ ض ا ف ة ل ف ظ ي ة وذي ا ل إ ض ا ف ة اسمها ل ف ظ ي ة ووصل ال بذا المضاف مغتفر يعني في ا ل إ ض ا ف ة ا ل ل ف ظ ي ة إ ن وصلت بالثاني كالجعد الشعر المقيم ا ل ص ل ا ة إ ض ا ف ه ل ف ظ ي ة بلا شك وهذه يجوز أ ن يقترن المضاف بال إ ذ ا اقترن المضاف إ ل ي ه بها أ و اقترن ما يضاف إ ل ي ه المضاف ووصل ال بذا المضاف مغتفر إ ن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أ و بالذي له أ ض ي ف الثاني كزيد الضارب ر أ س الجانب فيفتم عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وان جبينه ليتفصد م أ خ و ذ من الفصد ه و قطع العرق ل إ س ا ل ة الدم وهنا يسيل العرق ويتفصد عرقا عرقا إ ي ش تمييز ز عرقا ت م نعم ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه قال أ ن ز ل ت عبسه وتولى عبسه قطب وجهه وتولى أ ع ر ض نزلت هذه ا ل آ ي ة في عبد الله بن أ م مكتوم القرشي العامري جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ك ة فجعل يقول يا محمد ب م ك ة ل أ ن س و ر ة عبسه م ك ي ة والاسلوب أ ي ض ا يدل على أ ن ه ب م ك يا محمد وهذا قبل النهي عن ندائه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام باسمه ل أ ن النهي عن ندائه باسمه إ ن م ا نزل من ا ل م د ي ن ة يا محمد استدنيني في ر و ا ي ة استدنني ي بدون ي ا أ ي أ ش ر لي إ ل ى موضع قريب منك أ ج ل س فيه يعني اجعلني أدن منك يعني اجعلني ادن س ت ا اجعلني ذ ن يعني ي أ منك نعم وعند النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رجل من عظماء المشركين عظما ء جمع عظيم المشركين يقال هو أ ب ي ن خ ل ف أ و ع ت ب ة ابن ربيعه او أ م ي ه بن خلف أ و أ ب و جهل المقصود أ ن ه من عظماء المشركين والمشرك يجوز أ ن يقال له عظيم إ م ا على حسب دعواه أ و دعوى قومه له ولذا جاء في حديث هرقل من محمد بن عبد الله إ ل ى هرقل عظيم الروم فجعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعرض عنه ث ي ق ة بما في قلبه من إ ي م ا ن ث ق ة بما في قلبه من إ ي م ا ن و يقبل على ا ل آ خ ر رجاء إ س ل ا م ه رجاء إ س ل ا م ه ا ل ت أ ل ي ف يستعمله النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف أ ح ي ا ن ا يعطي الرجل و يترك من و خير منه إ ن ي لا أ ع ط ي الرجل و غيره أ ح ب إ ل ي منه ما لك عن فلان و إ ن ي لا أ ر ا ه مؤمنا قاله مسلم نعم نعم يكل بعض الناس إ ل ى ما في قلوبهم من إ ي م ا ن فلا يعطيهم ويعطي بعض الناس ت أ ل ي ف ا ل ل ه وصنع مثل هذا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ترك ابن أ م مكتوم اعتمادا على ما في قلبه من إ س ل ا م أ ق ب ل ا ل آ خ ر رجاء إ س ل ا م ه ويقول يا أ ب ا فلان استئلافا يكنيه يكني هذا الكافر م ش ر ك استئلافا له هل ترى بما أ ق و ل ب أ س ا هل ترى بما أ ق و ل ب أ س ا المقصود أ ن الرسول ص جاءه العتاب جاءه العتاب عوتب في هذه ا ل ق ص ة وما عوتب في العطاء ما عوتب في العطاء وعوتب في هذه ا ل ق ص ة لماذا أ ن جاءه ا ل أ ع م ى لا شك أ ن هذا الوصف ه و العمى وصف مؤثر في ا ل م س أ ل ة بمعنى أ ن هذا ا ل أ ع م ى ما يعرف تقاسيم الوجه نعم يعني لو كان م ب ص ر و أ ع ر ض عنه بعد أ ن بش في وجهه ووكله إ ل ى مساله ذ ا ما ينتهي م شيء أ ع م ى ولذلك ما عوتب في العطاء عوتب لما أ ع ر ض عن هذا ا ل أ ع م ى عبس وتولى أ ن جاءه ا ل أ م ر وما يدريك ا لعله يزكى أ ق ب ل على المشرك وقال يا أ ب ا فلان استئلافا له هل ترى بما أ ق و ل ب أ س ا فيقول لا و ا ل د م ا ء أ و الدماء ضبطت بضم الدال وكسرها ا ل د م ا ء المراد بها ا ل أ ص ن ا م جمع دميه التي يعبدونها من دون الله أ ق س م فيها أ و الدماء المراد بها الهدايا التي يذبحونها ل أ ص ن ا م ه م ما أ ر ى بما تقول ب أ س ا ف أ ن ز ل ت عبس وتولى أ ع ر ض أ ن جاءه ا ل أ ع م ى زاد أ ب و يعلى عن أ ن س فكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد ذلك يكرم ابن أ م مكتوم و ي ب ص ط له رداءه ويرحب به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي المقصود أ ن هذه ا ل ق ص ة هي سبب نزول عبسه وتولى ولم يختلف ا ل ر و ا ة عن مالك في إ ر س ا ل ه ا م ر س ل ة أ خ ر ج ه الترمذي من ر و ا ي ة السعيد بن يحيى بن سعيد عن أ ب ي ه عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عائشه قالت فهو موصول عند الترمذي ما م ن ا س ب ة هذا الحديث م ن ا س ب ة الحديث يعني النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعرض ا ل ق ر آ ن على م ش ر ك ي ن نزول السوره نعم ا ل ت ر ج م ة تشمل هذا وغيره تشمل هذا و... المقصود أ ن سبب نزول هذه السوره هو هذا تعرف أ ن ا ل ت أ ل ي ف في أ و ل ا ل أ م ر ا ل ت أ ل ي ف في بداياته والكتاب من أ و ا ئ ل المصنفات ا ل ح د ي ث ي ة في ا ل ت أ ل ي ف عموما في أ و ل ا ل أ م ر لا ي أ ت ي على الوضع المتناسب من كل وجه وهذا شأن عمل البشر ي ب د أ صغير ثم يكبر ي ب د أ غير مرتب ثم يتقن ترتيبه يعني ع ظ م ة هذا ا ل ق ر آ ن من ج ه ة النبي صلى الله عليه وسلم عتب و على كل حال مثل ما ذكرنا أن لا يلزم أ ن يكون الترتيب دقيق م ئ ة ب ا ل م ئ ة لا سيما في أ و ا ئ ل المصنفات أ ن ا أ ق و ل لعل الوصف كونه أ ع م ى له أ ث ر ل أ ن المبصر يرى تقاسيم الوجوه يعذر نعم لكن ا ل أ ع م ى ما يدري من عنده نعم في العلم يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا أ ن ا قاسم والله معطي ن على م ع كل حال أ ن ا أ ق و ل الوصف بكونه أ ع م له أ ث ر كبير لأنه لو كان مبصرا يعذر تصرف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في كونه وكل هذا إ ل ى ما في قلبه من إ ي م ا ن واستالف غيره التاليف باب المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاه ويركن من اركان الاسلام فهو باب مشروع في الدين لكن يبقى ان هذا الاعمى الذي لا يعرف تقاسيم الوجوه ولا يعرف ما يحتف بالمساله من ظروف ينبغي ان يراعى ولذا نزل العتاب فيه والله